ごめんなさい。 خ ي ر ص ف ذ ا بالحجاب ازددت طهره و م ل أ ت الكون بشرا سرت بالايمان المؤمنات إ شمسا في سماء المؤمنات بالحجاب أنت يا طهر أن أن ا ل ح ي ا ة وربيع ا ل ا أ ن ي ا ت باعثا خير الصفات اعلمي أ ن رؤياك ت م ل أ القلب حياه اخبريني من سواك ي م ل أ الدنيا ض ي ا اعلمي رؤياك القلبا تملأ يملأ القلب من حيا أخبريني أن سواك يملأ د ن ي ا ضياء ابعثي فينا ا ل ح ي ا ة يا منارا للهدى ابعثي فينا ا ل ح ي ا ة يا منارا للهدى عبيرا قد شدا بالحجاب والصلاه بالحياه والضياء بالحجاب والحياه